أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا, فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بطيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار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 ثمّ سُئلُ الفتنة لا آتَوْها وما تلَبَّتُ بها إلَّا يسِرَى وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ الله مِن قَبْلُ لَا يُوَلَّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولٌ